يَعْلَمُ مَا يَنِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرحيم الْغَفُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى ربي رَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ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 التي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر